أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبط وأنزلنا كَذِكْرَى تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْطَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ أَوْ يَقُذَفَهُمْ فِي تَقَلُّبٍ فَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ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 إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتفقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون